ثمّ أَزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ اللَّهِ أَمَنَةً وَعَسَى يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ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 حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة, ورحمة خير مما يجمعون